الكريمه. وعرفنا أن قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله يدل على الاخلاص لله تبارك وتعالى فهذا تذكير بالتوحيد قبل الشروع بذكر الأحكام التفصيلية هذا تذكير بالإخلاص وتنصيص على أهميته في الأعمال والعبادات لا سيما الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله لا لغيره وعرفنا ما يدخل في معنى الإتمام أن يؤتى بهذه العبادات تامه من غير إخلال وأن يستمر من دخل في الإحرام والنسك فلا يقطع ذلك إلا بالإحصار إذا حصل له الإحصار فعند ذلك يكون كما أمر الله تبارك وتعالى يذبح فدية أو هديا كما قال الله تبارك وتعالى فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ويوزع في المكان الذي هو فيه ثم يحلق أو يقصر فمن إتمام الحج والعمرة ظاهرا الاستمرار في أعمالهما والبقاء على الإحرام وكذلك إتمام أعمال الحج والعمرة على الوجه المشروع وأما باطنا فيكون ذلك بالإخلاص للمعبود جل جلاله وتقدست اسمائه، كما يؤخذ من هذه الآية الكريمة فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي لاحظ أنه قال هنا فإن أحسرت ما قال فإذا أحسرت والفرق بينهما أن إن تقال فيما يقع قليلا أو نادرا وأما إذا فتكون لما يقع كثيرا وهذا باعتبار أن الإحصار إنما يكون وقوعه قليلا فإن أحصرتم فالأصل عدم الإحصار ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع في النسك عند الإحرام أن يشترط من غير حذر يعني إذا كان الإنسان في حال من العافية والصحة والقوه والنشاط أنه ليس له أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يفعل ذلك ولم يرشد إليه أصحابه وإنما ذكره لمن كانت والمسألة فيها كلام معروف لأهل العلم ومنهم من في ذلك مطلقا فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي فما استيسر هذا يدل على التيسير وأن مبنى الشريعة على اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما قال في فهذه الشريعة بأحكامها وتشريعاتها مبناها على ذلك فهنا فما استيسر من الهدي ما الذي يتيسر له من الهدي شات أو بقرة أو بدنه من الابل؟ كل ذلك يجزيه ثم أيضا تأمل الأمر هنا بالإتمام وكذلك في قوله فمن فرض فيهن الحج مع أن الحج قد يكون بالنسبة إليه تطوعا كذلك العمرة لكن أوجبه على نفسه بمجرد الدخول في النسوك فمن هنا يجب عليه أن يلتزم ذلك فمن فرض فيهن الحج في هذه الآية وأتم الحجة والعمرة لله ذكر أحكاما تتعلق بالحج وختم ذلك بقوله واتقوا الله فالعبادات إنما شرعت لتحقيق التقوى وكما ذكرنا في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه التقوى إذا حصلت ظاهرا وباطنا كان العبد محققا للعبوديه لله جل جلاله وتقدست اسماؤه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب كل ذلك بالحج ثم تامل قوله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم هذا نهي والأصل أنه النهي للتحريم إلا لصارف فهو يدل على أن حلق الرأس لا يجوز للمحرم إلا إذا بلغ الهدي محله وذلك في يوم النحر والتقصير كالحلق لكنه ذكر الحلق وحده قال ولا تحلقوا رؤوسكم ما قال ولا تقصروا مع أن التقصير لا يجوز حتى يبلغ الهدي محله ففهم بعض أهل العلم من ذلك الإشارة إلى أن الحلق أفضل من التقصير يعني أنه ذكر الحلق ولم يذكر التقصير مع اتحادهما في الحكم لأن الحلق أكمل وأفضل فذكر أكمل الأمرين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالها ثلاثا قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين فبهذا يعلم من القرآن على هذا الطريق في الاستنباط أن الحلقة أفضل من التقصير وعم الدليل من السنة فهو ما ذكرته آنفا ثم أيضا رخص الله تبارك وتعالى للمريض ومن به أذم من رأسه من هوام الرأس يحلق فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا يدل أيضا على التيسير والتخفيف وأنه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج فإذا كان الإنسان يحتاج إلى الحلق أو إلى شيء من محظورات الإحرام لعذر معتبر فإنه يفعل ويكون عليه فدية أذى. وعرفنا فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه فدية الأذى وفرقنا بينها وبين الهدي فهو للشكران وهذه لي الجبران وبين أيضا الفدية لترك واجب فتلك لي الجبران تجبر النقص ففدية الأذى هي التي يخير فيها بين الثلاثة صيام أو صدقة أو نسك لاحظ هنا ذكر ثلاثة أشياء الصدقة تكون لفقراء الحرم أي يطعم ستة مساكين والنسك الذبيحة أيضا لفقراء الحرم في فدية الأذى غير هذه الإحصار هذه الإحصار يذبح ويوزع في المكان الذي احصر فيه ولو كان خارج الحرم لكن فدية الأذى هذه تكون لفقراء الحرم فذكر ثلاثة أشياء اثنين منها تكون لي المحتاجين والفقراء فدل على عناية الشارع بهذا الجانب وكما قال الله عز وجل في سورة الحج وأطعم القانعة والمعتر وهكذا وأطعم البائس الفقير فهذا يدل على أن إطعام الطعام والإحسان إلى المساكين والفقراء والمحتاجين أن ذلك من فضائل الأعمال لا سيما في الحج لفقد شرع الله تبارك وتعالى من التشريعات ما يكون سببا للإحسان إلى هؤلاء وسد جوعتهم ثم تأمل هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك جاء التدرج فيها من الأسهل إلى ما فوقه فالأسهل هو الصيام لأنه لا يبذل فيه مالا ثم إطعام ستة مساكين ثم بعد ذلك النسك ذبيحة إما شات وإما بدنه. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه كما ذكرنا في الليلة الماضية حيث كانت هوام رأسه تؤذيه ويتناثر القمل على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنسك شاتا أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام والحديث مخرج في الصحيحين فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وفي هذه الآية ذكر الأسهل والايسر للناس وهذا المعنى أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله كذلك أيضا يؤخذ من قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا في الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي المتيسر هذا يدل على التيسير كما ذكرنا وكذلك أيضا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ففيه التيسير بذكر البديل وهو الصيام فإن العجز عن العبادة تارة يكون موجبا أو مرخصا للمكلف بأن ينتقل إلى بدل من لم يستطع الصلاة قائما يصلي جالسا ومن لم يستطع جالسا فعلى جنب من لم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم ومن العبادات ما يسقط إلى غير بدل في حال العجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهنا في الهدي من لم يجد فأحاله على البدل صيام عشرة أيام وهذا من التيسير ومن التيسير أيضا أنه فرقها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فجعل الأقل في الحج لأنه في سفر وأعمال الحج والمناسك ثم بعد ذلك إذا رجع صام الأكثر ثم إن قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد بهذه العبارة الوجيزه يدخل فيه من لم يجد الهدي نفسه ما وجد شاتا أو بقرة أو بدنة من الابل من أجل أن يذبحها أو باعتبار أنه لم يجد القيمة فمن لم يجد فيدخل في هذا وهذا بهذه العبارة. الوجيزه فمن لم يجد الثمن أو لم يجد الهدي فإنه يصير إلى البدل فعلى كل حال هذه الآية تدل على التيسير كذلك ما قبله من قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التدرج فهو في بيان الرخصة ولهذا تدرج فيه من الأسهل إلى ما فوقه قال فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم ثم قال تلك عشرة كاملة فعطف هنا السبعة على الثلاثة فلو بقينا مع هذا فقط فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فيحتمل أن تكون السبعه خارج عن الثلاثة أو أن تكون السبعه مع الثلاثة التي قبلها فيكون عشرة يعني الأول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني وما يكمل السبعة كمل الثلاثة فيصوم أربعة فيصير المجموع سبعة هذا قد يفهم وفهم الناس تتفاوت وتختلف ولهذا قال بعده تلك عشرة كاملة فرفع هذا الاحتمال فدل على أن السبعة لا تدخل فيها الثلاثة المتقدمة كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية سعة رحمة الله عز وجل بأن جعل ذلك على سبيل التجزئة كما جعل الفدي على التخير أيضا كما جعل المكلف أيضا في الحج مخيرا بين أن يبقى بعد يوم النحر يومين أو يبقى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى في هذه الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج جملة خبرية لكنها متضمنة معنى الإنشاء يعني الأمر فصيام يعني فعليه صيام ولم يذكرها بصيغة الأمر الصريح أخذ منه بعض أهل العلم أن ذلك لتأكد ذلك في حقه وتعينه وصار يكفي الاخبار عنه وشيء ثبت في ذمته فأخبر عنه ذكره على سبيل الإخبار أمر مفروغ منه فذكره بصيغة الخبر وأذى يقول من باب المبالغة في الايجاب والفرض ولزوم ذلك في ذمة المكلف توقف عند هذا وأسأل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه